تأخيرا وفيها خيرة طيب حبنا وش مصيره كل يوم أنت تقول بكرة تتركني عايش في حيرة كل تأخيرة وفيها خيرة طيب حبنا وش مصيره كل يوم أنت تقول بكرة تتركني عايشة كل هذا ما وعد كل ما قلت تهو تالد والأيام الحلوة بايت قلب I